الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أي يخافا إلا أي ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترتا به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون